بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالى لو يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم. لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا ياذي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئذ وجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين أمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما وزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول يَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ فَأَصُدِّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ